بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حين من التهر لم يكن شيئا مجهورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبسنيه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه التفيل إما شاترا وإما فكورا <تصفيق> <تصفيق> انا اعتدنا للكافرين تلازل واغفاله وسيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها تافورا اي يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا من بالندل ويقابون يوما كان شبهه ويطعمون الطعام على حفه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا يجيد منكم جزاء ولا شفورا إنا نقاب من ربنا يوما أبوسا ضريرا فرقاهم الله شر ذالف اليوم ولقاهم ولقاه نقرة وسورا وجزاهم بما خبروا جنة وحيرا مددين فيها على الأرائف لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا وجانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تسليلا ويرضاق عليهم بآلية من فرطة وأكواب كانت, وأكواب كانت في القديم قطبوها بقريرة ويصفون فيها بأسم كان مزاجها ذن عينا فيها ذن ما ذن عليهم بالذن مخلد إذا رأيته حسبهم كل أم من فرع و إذا رأيت هايهم دياد سندس خبه وإس كبره وحبه أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا فهوا إن هذا كان لكم تداءا وكان سعلكم مشكورا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آبلا أو كفورا اسم ربك بفرة وأصيلا ومن الليل تسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا لا يحبون العادلة ويجرون وراءهم يوما تقيلا نحن قلقناهم وشددنا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 والله يأكله حذاباً حريماً